ناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء هلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لق الذين آمنوا قالوا آمنوا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن إنا معكم وإذا خلووا إلى شياطينهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولاد الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا وَبِعَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ